ARSA RABBUNA AN YUBDILANA KHAYRAN MINHA INNA ILA RABINA RAGIBUN KADHALIKA ALAZAB WA LA AZAB AL AKHIRATI AKBAR LAW KANU YA'LAMUN INNALIL MUTTAQINA INDA RABBIHIM